قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي, واللائي لم يحضن وأولاة الْأَحْمَالِ أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أَمْرِهِ يسرا ذلك أَمْرُ الله أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أَجْرًا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 فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن اجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله, على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما